ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرون